ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يُخرِّبُونَ بُيُوتَهُم بأيَّدِهِم وأيَّدِ الْمُؤْمِنِينَ فَاعتَبِرُوا يَأْوُلِ يا الْأَبْصَارِ وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ أَلَعَذَبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عذابٌ النار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 على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه فما فَمَا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 الله وَرِضْوَانَهُ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانَهُ وَيَنصُرُونَ الله وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة وَلَا يجدون فِي صُدُورِهِمْ حاجة مما مؤت ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وَمَن يُقْشُحَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّةً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 نَمَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِي كُمْ أَحَدَّ وَلَا نُطِيعُ فِي كُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوَّتِ الْتُمْ لَنَعْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَافِرُونَ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِن لا ينصرونهم ولئن نصرهم ليولن الأدبار ولئن نصرهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبةً في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد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 كما تل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلم ما كفر قال فلم ما كفر قال إني بريء منك إنني أخاف الله رب العالمين